هَذِهِ بَقَرَةٌ لَا ذَنُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ وَلَا تَسْقِي الْحَصَىٰ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَدَبَّحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا